Oua akemmaan alaa mu salahkohtiesä. وما <تصفيق> لن بما أخرجنا من هذه القرية الله في أهلنا وجلما وجل أبداً ما آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين I love, I لما أكتب منهم القفار إذا فريق منهم يخشون منافك خشية الله أو أشد خشية Oh Go! I live ور ان كل في الرمى حسبن الله Oi! Oh. Lo cool.